محمد ولائي الدين سمير البنا جمال حماد محمد مافي وأحمد مشعل الجامع لأحكام القرآن الإعداد الإذاعي مأمون النجار الإخراج محمد مشعل توقفنا أمس يا عم عندما كان الإمام يتحدث عن الوجه الثاني من وجوه التمتع بالعمرة إلى الحج ولم يتسع الوقت لكي يكمل لنا الإمام شرح هذا الوجه نعم يا ولدي فماذا قال الإمام في ذلك الوجه قال الإمام إن هذا الوجه هو القران وهو أن يجمع بينهما في إحرام واحد فيهل بهما جميعا في أشهر الحج أو غيرها يقول لبيك بحجه وعمرة معا فإذا قدم مكة طاف لحجته وعمرته طوافا واحدا وسعى سعيا واحدا عندما من رأى ذلك وهم مالك والشافعي وأصحابهما وإسحاق وأبو ثور ثم أورد حديث عائشة رضي الله عنها في هذا الأمر رضي الله تعالى عنها يا ولدي بارك الله فيك نستطيع الآن أن نواصل لقائنا مع الإمام. هيا بنا إلى الكتاب الجامع وإمامنا القرطبي. سبحان الله وحده. أكبر ولا حمد ولا قلنا أيها الأخوة إن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فأهللنا بعمرة إلى آخر الحديث وفيه وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا أخرجه البخاري وقال صلى الله عليه وسلم لعائشة يوم النفر ولم تكن طافت بالبيت وحاضت يسعك طوافك لحجك وعمرتك وفي رواية يجزئ عنك طوافك بالصفا والمروه عن حجك وعمرتك أخرجه مسلم أو طاف طوافين وسعى سعيين عندما راى ذلك وهو ابو حنيفه واصحابه والثوري والاوزاعي والحسن بن صالح وابن ابي ليلى وروي عن علي وابن مسعود وبه قال الشعبي وجابر بن زيد واحتجوا باحاديث عن علي رضي الله تعالى عنه انه جمع بين الحج والعمره فطاف لهما طوافين وسعى لهما سعيين ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل اخرجهما الدار قطني في سننه وضعفها كلها وانما جعل القران من داب التمتع لان القارن يتمتع بترك النصب في السفر الى العمرة مرة والى الحج اخرى ويتمتع بجمعهما ولم يحرم لكل واحد من ميقاته وضم الحج إلى العمرة فدخل تحت قول الله عز وجل فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيصر من الهدي وهذا وجه من التمتع لا خلاف بين العلماء في جوازه وأهل المدينة لا يجيزون الجمع بين العمرة والحج إلا بسياق الهدي وهو عندهم بدنة لا يجوز أقل منها ومما يدل على أن القران تمتع قول ابن عمر إنما جعل القران لأهل الآفاق وتلا قول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام صدق الله العظيم فمن كان من حاضر المسجد الحرام وتمتع قرا لم يكن عليه هدي ولا صيام وعلى قول مالك جمهور الفقهاء في ذلك وقال عبد الملك بن الماجشون إذا قرن المكي الحج مع العمرة كان عليه دم القران من أجل أن الله تعالى إنما أسقط عن أهل مكة الدم والصيام في التمتع والوجه الثالث من التمتع هو الذي توعد عليه عمر بن الخطاب وقال متعتان كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا انهى عنهما وأعاقب عليهما متعة النساء ومتعة الحج وقد تنازع العلماء في جواز هذا وذلك أن يحرم الرجل بالحج حتى إذا دخل مكة فسخ حجه في عمره ثم حل وأقام حلالا حتى يهل بالحج يوم التروية فهذا هو الوجه الذي تواردت به الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه أنه أمر أصحابه في حجته من لم يكن معه هدي ولم يسقه وقد كان أحرم بالحج أن يجعلها عمره وقد أجمع العلماء على تصحيح الآثار بذلك عنه صلى الله عليه وسلم ولم يدفعوا شيئا منها إلا أنهم اختلفوا في القول بها والعمل لعلل وجمهورهم على ترك العمل بها لأنها عندهم خصوص خص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه في حجته تلك وفي المسند الصحيح لأبي حاتم عن ابن عباس قال والله ما أعمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة في ذي الحجه إلا ليقطع بذلك أمر أهل الشرك فان هذا الحي من قريش ومن دان دينهم كانوا يقولون اذا عفا الوبر وبرا الدبر وانسلخ صفر حلت العمره لمن اعتمر فقد كانوا يحرمون العمره حتى ينسلخ ذو الحجه فما اعمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشه الا لينقض ذلك من قولهم ففي هذا دليل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما فسخ الحج في العمرة ليريهم أن العمرة في أشهر الحج لا بأس بها وكان ذلك له ولمن معه خاصه لأن الله عز وجل قد أمر بإتمام الحج والعمرة كل من دخل فيها أمرا مطلقا ولا يجب أن يخالف ظاهر كتاب الله إلى ما لا إشكال فيه من كتاب الناسخ او سنه مبينه واحتجوا بما ذكرناه عن ابي ذر وبحديث الحارث بن بلال عن ابيه قال قلنا يا رسول الله فسخ الحج لنا خاصة ام للناس عامه قال بل لنا خاصه وعلى هذا جماعه فقهاء الحجاز والعراق والشام الا شيء يروى عن ابن عباس والحسن والسدي وبه قال احمد بن حنبل قال احمد لا ارد تلك الاثار الواردة المتواثرة الصحح في فسخ الحج في العمرة بحديث الحارث بن بلال عن ابيه وبقول ابي ذر ولم يجمعوا على ما قال ابو ذر ولو اجمعوا كان حجه وقد خالف ابن عباس رضي الله عنهما ابا ذر رضي الله عنه ولم يجعله خصوصا واحتج أحمد بالحديث الصحيح حديث جابر الطويل في الحج وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمره فقام سواقه بن مالك بن جعشم فقال يا رسول الله ألعى هذا أم لابد؟ فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى وقال دخلت العمرة في الحج مرتين لا بل لأبد أبد لفظ مسلم وإلى هذا والله أعلم مال البخاري حيث ترجم باب من لبى بالحج وسماه وساق حديث جابر بن عبد الله قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك بالحج فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلناها عمره وقال قوم إن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإحلال كان على وجه آخر وذكر مجاهد ذلك الوجه وهو أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانوا فرض الحج أولا بل أمرهم أن يهلوا مطلقا وينتظروا ما يؤمرون به وكذلك أهل علي باليمن وكذلك كان إحرام النبي صلى الله عليه وسلم ويدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام لو استقبلت من أمري ما استضرت ما سقت الهدي وجعلتها عمره فكأنه خرج ينتظر ما يؤمر به ويأمر أصحابه بذلك ويدل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام أتاني آت من ربي في هذا الوادي المبارك وقال قل حجة في عمره والوجه الرابع يا من المتعة متعة المحصر ومن صد عن البيت ذكر يعقوب بن شيبة قال حدثنا أبو سلمة التبو ذكي حدثنا ابو هيب حدثنا اسحاق بن سويد قال سمعت عبد الله بن الزبير وهو يخطب يقول ايها الناس انه والله ليس التمتع بالعمره الى الحج كما تصنعون ولكن التمتع ان يخرج الرجل حاجا فيحبسه عدو او امر يعذر به حتى تذهب ايام الحج فيأتي البيت فيطوف ويسعى بين الصفا والمروة ثم يتمتع بحله الى العام المستقبل ثم يحج ويهدي. وقد نضى القول في حكم المحصر وما للعلماء في ذلك مبينا والحمد لله فكان مذهبه ان المحصر لا يحل ولكنه يبقى على احرامه حتى يذبح عنه الهدي يوم النحر ثم يحلق ويبقى على إحرامه حتى يقدم مكة فيتحلل من حجه بعمل عمره والذي ذكره ابن الزبير خلاف عموم قوله تعالى فإن أحصرتم فما من الهدي بعد قوله عز وجل وأتم الحج والعمرة لله ولم يفصل في حكم الإحصار بين الحج والعمرة والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حين احصروا بالحديبية حل وحل وأمرهم بالإحلال والله والحمد والحمد والله والله عرفت الآن يا عم كل ما أريد أن أعرفه عن الإفراد والقران والتمتع ولكنني أريد أن أسألك أي هذه الأنواع أفضل الحق يا بني أن العلماء اختلفوا في الأفضل من هذه الأنواع فذهبت الشافعية إلى أن الإفراد أفضل من القران إذ أن المفرد أو المتمتع يأتي بكل واحد من النسكين بكمال أفعاله والقارن يقتصر على عمل الحج وحده وقالوا في التمتع والإفراد قولين أحدهما التمتع أفضل والثاني الافراد افضل وقالت الاحناف القران افضل من التمتع والافراد والتمتع افضل من الافراد وقالت المالكية الافراد افضل من التمتع والقران وقالت الحنابلة التمتع افضل من القران ومن الافراد ولكن ما رايك انت يا عم رأيي يا ولدي أن قول الحنابلة هو الأقرب إلى اليسر والأسهل على الناس لا حرمان الله منك يا عم ويبدو أنني قد أطلت عليك اليوم لهذا أستأذنك في الانصراف وغدا بإذن الله نلتقي مع مولانا الإمام وكتابه الجامع لأحكام القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم